افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا فأساطير الأولين كتبتها فهي لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا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 فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلُ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ تأخذ من دونك من أولياء ولكنما تعتهم وأبائهم حتى نسوا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.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 وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْفَرُوا فِيهِ أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا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 ألقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وَيَوْمَ يَعْبُدُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَقُولُ يَا لِيْتَنِتَ خَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلَ يَا وَيْلَتَ يَا لِيْتَنِي لَمْ أَتَخْذَ فُلَانًا خَلِيلًا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 أولئك شر مكنوا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية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 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا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 فلا تُطِع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج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 وهو الذي جعل الليل و النهار خلفا لمن أراد لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا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 ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حَسُنَتْ مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم